لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عوجهم حين لا يكفون عن وجوههم النار عن وجوههم النار ولا عن ذرهم ولا هم ينصرون.